صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ايه واصحابه اجمعين وبعد ولزال حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذه المجموعه المباركه من كتب اهل العلم ولازالت قراءتنا موصوله في صام <تصفيق> <تصفيق> على رسول الله يقول الله تعالى ولا تحت ظننا الذين قتلوا في سبيل الله اموالنا بل أحياء عند ربه المزحيم فيحرين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه الايات الكريمات فيها فضل الشهداء وترامتهم وما من الله عليهم به من قضله وأستانه وفي ظلها تسليه الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين وصدين بذلك إعلاء كلمة الله أمواتاً أي لا يخطر بذلك لا. وهذا،, وهذا هو القيد الذي يترفض عليه هذا الفضل أن يكون الختال في سبيل الله كما جاء في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فكل فضل يترتب على الشهادة ويترتب على الموت في سبيل الله فإنما هو لمن حسنت نيته أما من قاتل أي هدف آخر فإنه لا ينال من هذا الفضل شيئا فهذا هو القيد كما سبق أن كل عمل من أعمال البرج يترتب عليه فضل وأجر فإنما يكون هذا الأجر لمن أتى بهذا العمل على الوجه المشروع وقصد به وجه الله سبحانه فليس كل من صلى حصل لتربى الصلاة وليس كل من صام يوما يباعد له بين وجهه وبين المنصر بين خليفا وليس كل من مات في ساحات الوغى فانه ينال اجر الشهداء ولكن من حقق في ذلك الاخلاص والمتابعة حصل له هذا الفضل ولهذا قال سبحانه ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ليس في سبيل وطنيه ولا عروبه ولا شيء من هذا وانما في سبيل الله فمن متى في سبيل الله حصل له هذا الاجر ومن طلب العلم لله حصل له اجر طلب العلم ومن أنفق لله حصل له اجر النفقه هو من قرأ القرآن لله حصل له أجر القراءة إذن هذا ضمن وإن لم يصرح به النص في بعض الأحيان لأن القاعدة أن كل فضل رتب على عمل من أعمال البر فإنما يكون على العمل بشرطه إنما يكون هذا على العمل بإيه؟ بشرطه اللي هو توفر من المتبعة وانتفاء الموانع من الرياء ومن قصد الإنسان بهذا العمل غير راجل ليه سبحانه وتعالى أو غير ذلك أمواتاً اي لا يخطروا بذلك وخصدان كأنهم ماتوا وخقدوا وذهبت عنهم لذة الحياه الدنيا والتمتعوا بذمرتها الذي يحضر من ثواته ملجبا عن القتال ودرجة الشهادة بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته ولفظ عند ربهم يحطب علو درجتهم وقربهم من ربهم يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه الا من أنعم به عليهم ومع هذا صاروا فرحين بما اتاهم الله من فضله اي مرتبطون بذلك وقد قرت بهم وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول اليه وعدم المنظر فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اي يبشر بعضهم بعضا بوصول اخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يستبشرون بزوال محظور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور يستبشرون بنعمة من الله وفضل أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه وأن الله لا يزيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرضة وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا نعم فليس هناك نعيم أعظم من هذا النعيم ابدا ولا أجر أعظم من هذا الأجر فلإنجبنا الإنسان عن القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من اجل شيء واحد وهو الحرص على الحياة وعلى البقاء أليس هذا هو الذي يمنع الإنسان من الجهاد ومن المواجهة ومن أن يقاتل في سبيل الله ولما الذي يفوته القتال في سبيل الله يحصل من ورائه غنائم ويحصل من ورائه امورا من أمور الدنيا من تحصيل الأرزاق فنعظم الرزق الذي كان ياتي المسلمين إنما كان من وراء الجهاد والمغانم وغير ذلك لكن الذي يدعو الإنسان إلى الجبن ويجعل الإنسان يبتعد عن مواضع ومواطن النزال هو الضن بنفسي وبحياتي وبروحي فاذا علم الانسان انه فقط كل الذي يحصل له انه ينتقل بالحياه من عند الناس الى الحياه عند رب الناس سبحانه وتعالى فان ذلك سيهون عليه الامر جدا يعني لن تفوتك حياتك فحياتك موجوده ولا تحسبن الذين خذوا في سبيل الله لي امواتا ليسوا امواتا وان كانت احكامهم في حكم الأموات وأنهم انتقلوا من دار الدنيا إلى دار البرضخ وانقطع بذلك وانقطعت بذلك أعمالهم وما عادوا مكلفين أو كذا فنعم هذا يحصل بهذا الأمر أما الموت الحقيقي الذي يكون فيه غياب الشعور ويكون فيه غياب الاحساس وغير ذلك فإن ذلك غير حاصل فهذه الأجسام التي مزقت امامكم وصرتم تنظرون اليها ممزقه اليد في جهه والرجل في جهه وربما لا يعرف احد هؤلاء الذين يقتلون من كفرة ما يضرب ويطعن ويرمى فإن هذا البدن لكم انتم في الدنيا تعملون معه وبه توارونه أو تدفنونه وغير ذلك لكن روحه عند الرب سبحانه وتعالى فهم احياء عند ربهم يرزقون قد جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين النعيمين، بين نعيم البدن يرزقون وبين نعيم الروح والقلب، وقوله سبحانه وتعالى فريشنا بما سهم الله من فضله، فجمع الله عز وجله بين رزق الأبدان وبين فرح الأرواح، ثم نعيم، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم تكون في حواص الطير، فصح في أنهار الجنة أو تكون معلقة. في قناديل حول العرش أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ما الذي يفوت المجاهد ما الذي يفوت الذي قتل في سبيل الله أما شيء متاع الدنيا فما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى وأما الحياة فإنها حياة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا صاروا يستبشرون بالذين الذين الحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهذا جاء عند البخاري أن عبد الله بن حرام كلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا وأراد عبد الله بن حرام يعني ان يعود فيبشر اخوانه فبلغ الله سبحانه وتعالى وانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات لتكون بلاغا للمؤمنين من بعده فهذا يهون على الإنسان بذل النفس في سبيل الله لأن الإنسان لا يفوت أنت تضن بالمئة جنيه مثلا أنت تصدق به له لأن مالك ينقص فيما هو ظاهر عندك ألف جنيه تصدقت بالمئة بقي تسعمائة فلهذا تبخل لكن لو قلنا لك هات المئة واخذ ألفا هات المئة صدقة واخذ ألفا خلفا هل هاته التوانى؟ لا يمكن تتوان فيحصل لك أمران الأمر الأول ثواب النفقة الأمر الثاني حصول الخلف في أضعاف نفس الأمر لو كنت تعاين ما عند الله سبحانه وتعالى ولو كنت موقنا بخبر الله تبارك وتعالى فإن هذا الذي يحصل فإن فاتك نفسك فقد أعطيت حياة عند الله سبحانه وتعالى ولئن فاتك مثلا أنس بأولادك فأنت تتنعم بمن شاء رب العالمين في الجنة وإن خفت على أولادك فالله تبارك وتعالى يتولاهم فلا أعظم من هذه الآيات في بياني فضيلة الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله والحرص على ذلك ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقهوا ذلك ما توانوا ابدا في بذل أنفسهم ولا تأخروا بل كانوا يسارعون إلى مواضع المزال والقتال قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم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 فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم إننا ذلك الشيطان يغرف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من قهد إلى المدينة نبدأ أصحابه إلى الخروج فخرجوا على ناديه من الجراح اتجابة لله ولرسوله فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تقويسا لهم وترهيبا فلم يزدهم ذلك إلا ايمانا بالله والثكالا عليه وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بل الله عز وجل ناصر رسوله وناصر اولياءه وهذا حسن الظن بالله وحسن التفويض الى الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة لو أحسن الإنسان نطقها وقولها والعمل بمقتباها لفتح الله تبارك وتعالى عليه من كنوز العبودية ما الله سبحانه وتعالى به عليم ولأعطاه الله عز وجل من الأمور التي يرجوها ويدفع عنه من الأمور التي يخافها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين كان في الغار واجتمع الناس عليه وقال له أبو بكر رضي الله عنه ما ظنك باثنين وقال له أبو بكر رسول الله والله لو نظر أحدهما تحت قدمي لرآنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنوك باثنين الله ثالثهما وقال هذه الكلمة وأيضا قالها إبراهيم كما جاء عند, عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس وقالها إبراهيم عليه السلام حين القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين جمع الناس لهم وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا سبحان الله يعني المفترض فزادهم خوفا فزادهم خوفا إن الناس قد جمعوا لكم بعد هزيمه ما يبقى فزادهم خوفا لكن هؤلاء زادهم إيمانا زادهم إيمانا فهذا دليل على أن من أسباب زيادة الإيمان أيضا الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من يا نصر أو شهادة فإن القتال هذا عاقبته هل تنظرون بنا لاحدى الحسنيين يا يشهد في سبيل الله يا المغنم فعلى من خاص زادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا شأن الصادقين فانقلبوا بنعمه من الله وفضل نعم. فانقلدوا أي رجعوا مِنَ من الله وقضر من يمتدهم سوء وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابهم, أن الرسول وأصحابهم قد غاروا إليكم وندم من تخلف منهم فأذك الله الرعاة في كل بني واستمروا راجعين إلى مكة ورجع المؤمنون بنامة من الله وقضر حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحاله والاتكال على ربهم ثم انه قد كتب لهم أجر غذاك ثامة فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معطيته لهم أجر عظيم ثم قال تعالى إنما ذلك الشيطان يخلق عن يعني هذا الخروج كتبه الله عز وجل لهم أجره غزات تامة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه الله عز وجل على معسكر الشرك الرعب وعلى معذكر الإيمان التمأنينة وزيادة الإيمان ثم قال تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء أي إن طريد من من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياء الذين علم إيمانهم أو ضعف فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي فلا تخاف المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره بل خافوا الله الذي ينصر أولياء الخائفين إياه المستجيبين لدعوته وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله نعم لا ما قمط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى فليس هذا والخوف المحمود الخوف المحمود ليس والخوف الذي يصل الإنسان إلى اليأس وانما الخوف المحمود هو الخوف الذي يدفع الإنسان إلى العمل فالخوف المحمود معه رجاء كما الرجاء الرجاء المحمود معه خوف إنما إذا وصل الرجاء إلى درجة الاطمئنان الكامل حتى يصل الإنسان او وصل الخوف إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله فإن ذلك ليس خوفه محمودا ولا رجاء محمودا لا بد يكون مع الخوف المحمود أصل الرجاء ومع الرجاء المحمود أصل أصل الخوف نعم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 ولا يحزنك الذين يتالعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه إنهم لن يضروا الله شيئا فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم فلا تبالهم ولا تحفل بهم إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم لثواب الإيمان في الدنيا وحصول العباد الأليم في الاخرى من اوانهم على الله وسقوطهم من عينه وارادته انه لا يجعل لهم نصيبا في الاخره من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق اليه اولياءه ومن اراد به خيرا عدلا منه وحكمه لا يميد أنهم غير ذاتين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. فهذا إشارة إلى الإيمان بالقدر ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الشيخ هنا يقول خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليها أولياء ومن اراد لي خيرا عدلا منه وحكمة الله عز وجل لما لم يوفقهم وخذلهم الله ليس ظلما من الله عز وجل لهم لعلمه وهذه أعظم مرات بإمام القدر التي ينفى بها الظلم عن الله سبحانه وتعالى وعلى أن أفعال الله عز وجل مبناء على الشكمة وعلى العلم السابق فلماذا خذل هؤلاء ووفق أولياءه قال لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى قلوبهم زائغة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبما نقضهم منثى قوم كفرهم وقتلهم لعناهم يعني لخاله ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم أفلا تضبطنا القرآن أم على قلوب يبقى هذا في إثبات المن بالقدر وفي نكي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بعلم الله عز وجل لاستحقق هؤلاء لهذه قال سبحانه اذا ما وزرت سوره الفضيل يقول ايكم زادت هذه ايمانه فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم يبقى الرجس هذا جميل لوجود المرض في القلوب اصلا ثم اخبر ان الذين اختاروا الاخرى على الايمان ورائكوا فيه رغبه من بدل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لا يضروا الله شيئا بل ضرر فعلهم يعود على انفسهم ولهذا قال ولهم عذاب اليم وكيف يضرون الله شيئا فالعاصي يضر نفسه والكافر يضر نفسه والله عز وجل لا ينتفع بطاعه مطيع ولا يزدد منكم سبحانه وتعالى بالربار لو أن اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك لا ولو أن اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الملك شيء لكن ليضر يضر نفسه والذي يعصي لا عز وجل ويغفر هذا الذي يضر نفسه والله عز وجل لا يناله نقص من عصيان عاصم أو كفر كافر أو فجور فاجر إنما يعود ذلك على الإنسان مم. وحيث يقولون من قام شيئا وهم قد ذلك اشد الزوت في الايمان وهم قد ذلك وأشدت الزوت في الإيمان وعرضوا جداً رابطة للكفر بالرحمن فالله رمي عمده وقد طير الفين من ذلك الأقرار الأسياء الوهر وعدت له من من تضاهر مصرفك أهل والعقول والعقون وذو من الرجال الفحول قال الله تعالى قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا ذلك من قوله اذا يتلى عليهم يحرون للارقام سجدة الايات ولا يعني هذا الله سبحانه قد حصل له بطاعة المصير فإن كفرتم أنتم فالله غني عنكم لما حصر له من طاعه المصير لا, لا لا يعني هذا فالله عز وجل لا ينتفع بطاعه ولا تضره سبحانه وتعالى معصيه بل هو الغني الحميد بل لو لم يطعه أحد فالله عز وجل عنده ملائكته سبحانه ولو ما عنده ملائكته فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا كل ما ينتفع الله عز وجل شيء من هذا إنما الذي ينفع ينفع نفسه نعم ولا يحفظن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إسما ولهم عباد مهين. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونادبوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم والا لنا لهم خير لانفسهم ومحبه منا لهم كلا ليس الامر كما زعموا، وانما ذلك الشر يريد الله بهم وزيادة عذاب وعقوبه الى عذابهم ولهذا قال اننا نمني لهم يزداد اسما ولهم عذاب مهين فالله تعالى يملي الظالم حتى يزداد طغيانه ويترابح سفران ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من الإيمان ولا يظن أن يفوت الكبير المتعارف لا سلام كلام جميل سبحان الله ما أعظم آتله علاج لما في الصدور إن من أعظم ما يقع في قلوب المسلمين اليوم أو في قلوب من لا براية لو بالشريعة ولا بنصوص الشرع عدم حصن الظن بالله عز وجل فيما تعلق بجعل الدولة للكفرين بعض الأحياء قويا يعني هؤلاء كفار ولهم الدولة ولهم الغلبة ويفعلون بالمسلمين وتقتيل وتشريد وقصف طائرات وترمي النساء وكذا وإشنا بندعو وإيه نعم ويقول يا الله ومع ذلك الدوله لهم وكذا فالله عز وجل يجيب عن ذلك في آيات ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسنا ان تاخيرنا في المؤاخذه هذا خير لهم وانما نملي لهم ونمهل هؤلاء ليزدادوا اثما فيزداد الاثم ولهم عذاب مهين فيما يترادف الكفران وتقصر الآثام فيأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر وأمر آخر فإن هذا ابتلاء لعباده المؤمنين فالله عز وجل يبتل المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين يبتل الكافرين بالمؤمنين فيعظم ذلك من في النفوس الكافري لك الله دحنا لو كنا فعلا بنغضب الرب الخالق هذا ما جعل لنا الدولة على الذين يقول نحن نصوم ونصلي ونفعل خيارات فيكون هذه الدولة لهم على المؤمنين ابتلاء لهم وايضا يحصل عند المؤمنين هذا الأمر لماذا لهم الدولة علينا فالله يرسل المؤمنين بشدة نفوذ الكافرين ويبتل الكافرين بما يلحق المؤمنين من هزائم ولكن هذا كله إنما هو بمحض قاعدة كونية تخضع لحكمة الله سبحانه وتعالى وإلا فلو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة ولا ما جعل صراعا بين حق وباطل ولكان الناس جميعا أمة واحدة ولكن الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا ابتلاء ولهذا وأنت تتلظى بنار الهزيمة لابد أن تعلم من هذا من حكمه الله سبحانه ومن اختبار الله عز وجل لك وأيضا بمعصيك وذنوبك فعد إلى نفسك وفتش فيها وابحث عن تقصيرها وأثر الاستغفار لله سبحانه وتعالى ورجوعه الله عز وجل فهذا من امور حكمته وهذا من فصول ربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى لشؤون خلقه فاحسن الظن بالله واعلم أن الله ناصر أولياءه وأن الله ناصر دينه ولو بلغت قوة الكافرين أم بلغت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الحديبية يؤكد على هذا المعنى حينما يتيه عمر رضي الله عنه يقول إن رسول الله وإنه ناصري وإنه ناصري والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبشر أصحابه ويحفر الخندق اتقاءا للمشركين يبشر أصحابه بكل ذلك وقيصر وكيسر حين عاجز إن النبي صلى الله عليه عن مواجهة الأحزاب الآن وأراد صلى الله عليه وسلم أن يختار من السياسة الشرعية ما يختار من أجل أن يدفع فنول هؤلاء الأحزاب بالتنازل عن بعض ثمار المدينة ومع ذلك يخبر ويبشر صلى الله عليه بكلوز وقيصر هذا دليل على إيه؟ على أن الثقة بالله عز وجل موجودة وعظيمة ولكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار من الله لا يحتبنا الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم كون لا يمهلهم ويملي لهم إن ده خير وإن المملكة هذه ستبقى أبدا إلى زواج زي ما أخبرناكم من قبل مئة بالمئة مملكة أمريكا إلى زواج والتي, والتي تأتي بعدها إلى زواج بعدها إلى زواج مئة بالمئة لكن متى ألفين وعشرة حباشر اتناشر خمستاشر عشرين الله أعلم لكن يقينا هذه ما فيها شك أبداً ولا لحظة واحدة يقين هذا صح وأن الدولة تتكون للمؤمنين وأن العاقبة المتقين وأنه لن تقوم الساعة حتى تقر نفوس المؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين نعم وما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبيث من الطيب الله أكبر الله أكبر السلام وإخوان القرآن هذا نور وهداية سبحان الله واضح واضح بس الإشكالة إحنا نيجي نحلل سياسيا ونجي نحلل هذا ونبتاج عن القران وكل واحد يبحث عن شماعة المنزوم يبحث عن شماعة والله إحنا وزينا أصل العرب سبونه إحنا وزينا أصل حفل الخيامة إحنا وزينا أصل الأسلحك كانت مغشوشة إحنا وزينا أصل ما استغلوا صغرة يا رجل ارجع الى علاج القرآن وارجع الى هداية القرآن وسفر الامر واضحا ايه جليه ولا يمتعني كل القرآن هذا للنبي والصحابة رضو الله عليهم في عهد الماضي ولا يكون لمن مهرب يعني من اجرني ايات القرآن ديات لا تصح مثلا في واقع فلسطين ولا في واقع شيشان ولا في واقع افغانستان ولا في واقع مصر ولا في واقع لا ابدا لأن الكفر ملا وحده هم الإيمان ينبغي أن يتربع أيضا على مئدة واحد لا يختلف الأشخاص العصور كل هذا تختلف لكن المبدأ واحد والأصل, إيه؟ والأصل واحد لا. ما كان الله ليبرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجددي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب ولم يكن في حكمته ايضا ان يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتضت حكمته الباهره ان يبتلي عباده ويهتنم بما به يتميز الخبيث من الطيب من انواع الابتلاء والامتحان فارسل الله رسله وامر بطاعتهم والانقياد لهم والايمان بهم ووعدهم على الايمان والتقوى الاجر العظيم فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين ليرتب على ذلك الثواب والعقاب وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه الله أكبر الله أكبر هذا حكمة بالغة يبقى الابتلاء حصل بأمرين حتى يميز الله عز وجل من الطيب هذا يحصل بأمرين الأمر الأول بعتة الرسل فانه ببعث الرسل وتكليف العباد بالطاعة والبعد عن المعاصي لا شك أن الناس سينقسمون إلى قسم قسم ستوع الرسل هؤلاء الطيبون ولهم دار الطيبين وقسم يخالف الرسل وهؤلاء غير طيبين وهؤلاء لهم الضار المناسبة لهم هذا النوع الأول من الابتلاء وهو الابتلاء الحاصل ببعثه الرسل ثم ابتلاء آخر وهو حاصل بإذالة الله سبحانه وتعالى دولة الكفر على الإيمان وحصول هزائم والبلايا بالمؤمنين ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب وليعلم الله تبارك وتعالى الصادقه من الكاذب علما يترتب عليه ثواب وعقاب ولا فالله عز وجل عالم من ذلك قبل الابتلاء عالم ربنا بالخبيث والطيب ولكن مراد العلم هنا ما يسميه العلماء علم ظهور اي يظهر علم الله سبحانه وتعالى فيهم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب وبهذا نفهم مثل الايات الورده في القران ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين هو الله ما يعلم اصلا الله يعلم أمال ايه النوع من العلم هذا ليس هذا النوع من العلم المسبوق بالجهل اما الايه هذا نوع من العلم يظهر به استحقاق العبد للثواب والعقاب لان علم الله السابق ان ده خبشه طيب لا ترتب عليه ثواب وعقاب حتى اذا وقع الابتلاء او وقع الشيء تميز الناس الى خبيث يعاق والى طيب يثاب يبقى هذا اسمه علم ظهور أي ليظهر علم الله الصادق في عباده ظهورا يترتب عليه هو العقاب أنا أرجح أن نفهم هذه النقطة ومدقق فيها مثل هذه النصوص اللي هي في القرآن ولا لكم حتى علم الله المجاهدين منكم الصابرين ليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء هو الله أصلا ما يعلم يعلم وما هذا علم إيه ده علم ظهور يعني إيه علم ظهور يترتب عليه يترتب عليه يعني علم ظهر به علم الله الصادق سبحانه وتعالى علم يتربص عليه ثواب العقاب الاستحقاق للثواب أو الاستحقاق للعقاب وإلا فربي سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى ويعلم ما العباد يعاملون ويعلم الخبيث والطيب ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار نعم ولا يحتذن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما دخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير اي ولا يظن الذين يدخلون أن يمنعون ما عندهم مما اتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن اليهم به وامرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فدخلوا بذلك وامسكوه وضنوا به على عباد الله وضنوا انه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم واجلهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه أن يجعل ما بخلوا به طوقا في أعماقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم نصباق ذلك هذه الآية فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجدم عليهم فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر قال تعالى إنا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب النهائي المغلب كل واحد منهما ألا يدخل العبد بما اعطاه الله أخبر اولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمه ليس ملكا للعبد بل لولا فضل الله عليه واحسانه لم يصل إليه منه شيء فمنعه ذلك منع لفضل الله واحسانه ولان احسانه موجب للاحسان إلى عبيده كما قال تعالى واحسن كما احسن الله اليك فمن تحقق ان ما بيديه وفضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزياده ايمانه وحفظه من الاثاث ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى وهو خير الوارثين فلا معنى للبخل بشيء وزائر عنك منتقل إلى غيرك ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال والله بما تعملون خبير فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذره من ايمان عن الامساك الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالامساك الذي به العقاب نعم فالله سبحانه وتعالى يأمر بالخير ويبين سبب الامر بالخير ويبين سبب عاقبته من فعل الخير وعاقبة من ظن بالخير فماذا نريد بعد ذلك أما الأمر بالخير فأمر بالنفق سبب ذلك أن الذي في يدك من فضل الله سبحانه وتعالى أنفق بما جعلكم مستقلة فينا في أما أديك الآن مئة ألف جنيه ولا تصدق بألف جنيه تبخل وإذا ما تصدقت سيزل ما في يدك تبخل فالذي اعطاك أولا هو من ده السبب الابتدائي ثم إن الله وارث الأرض ومن عليها فإن بخلت بشيء هل تظن ان بخلك بهذه الصدقة مما يبخي المال معك إلى لقاء الله وبعد لقاء الله أبدا فالله وارث الأرض ومن عليها فعلامه؟ فعلامه تظن وتبخل والله وارث الأرض ومن عليها وليس لأحد ملك على الحقيقة تام ولكننا مخولون فيما نملك، مخولون بس ذلك العشر جنيه في جيبك نربى في جيبك تتبنيك بكرة وتروح لغيرك وهكذا وتدور بين الناس فلا أحد يملك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا مما يدل على أن ما تملكه في جيبك ده ليس ملكا لك على الحقيقة أنك لا تستطيع التصرف فيه شرعا ولا قدرا إلا بأمر سبحانه وتعالى أنا طلع منك جنيه من جيب الواتي أخذ مية بني وعشرة ينفع وانطراب ومراض ينفع إذن ذا لا يعني إذن ذا يدل على أننا لا نملك ملكا كاملا من كل وجه ملك ناقص لأننا لا أصدر في من الشرع الشارع إلا على وفق ما شرع الله خير من جهة القادر أنا الآن ابن مريض هقول أبنك جنيء وابن سيشفى أملك ذلك لا أملك ذلك ولا استطيع ان ازيد في هذا المال أو انقص منه الا بقدر من الله عز وجل يبقى الملقي ناقص ثم بين الله السبب الجزائي والله بما تعملون خبير وهذا يدل عليه ايه يدل عليه المتعلق المحذوف والله والمعنى والله بما تعملون خبير فيجازي المحسن على احسانه او المسيء البخيل على اساءه وبخ. يبقى حذف المعمول هنا دل عليه إيه؟ على السبب الجزائي والله بما تعملون خبير إذا علم الإنسان ذلك وأن ما عند الله وما ما في يد من عند الله من الله وأنه إذا بخل فإن ذلك أصلا لم آآ آآ يزيد في ملكه شيئا فيأخذه معه إلى الآخرة بل إنه يرحم عن ذنيا وما فيها فالله يريد الأرض ومن عليها ثم بعد ذلك يجد عاقبة بخله أو عاقبة فقط نعم لقد سمع الله بين الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقد لموا الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا اقبح المقاله واشمعها واسمدها فاقدر انه قد سمع ما قالوه وانه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعه وهو قتلهم الانبياء الناصحين وانه سيعاقبهم على ذلك اشد العقوبه وانه يقال لهم بدل قولهم إن الله سقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأسئدة وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فانه ليس بظلام للعبيد فانه منزه عن ذلك وإنما ذلك بما قدمت أيديكم هذا رج على يفات القدر بدعوة نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى ونقول وقعتم اولا في أظلم الظلم وهو تعطيل الله عز وجل عن أفعاله سبحانه وعن علم بما يفعل عباده وثانيا أيضا ظننتم بربكم ظن السوء انه حينما يؤاخذ عباده إنما بما بمال دخل لهم فيه نعم وإنما ذلك بما قدمت أيديكم من المخاض والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك وذكر منهم حرص بن زراء من رؤساء علماء اليهود في النبيلة وانه لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرب الله قرضا حسنا قال على وره التكبر والتجرب هذه المقاله قد بحر الله فذكرها الله عنهم واخبر انه ليس ببع من شناءه بل قد سرق لهم من الشناء ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا لأن جرائم متتالية نسبة المقصية الله سبحانه وتعالى إن الله فقير وإحنا اغنياء قتل الأنبياء بغير حق فماذا بعد ذلك وهذا يدل على ان احد لن يسلم من الفنه هؤلاء المغضوب عليهم والضالين حتى الرب سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء فقس هدف اليهود وقد شابه اليهود من هذه الامه المعطله فاذا كان في اليهود عطلت الله سبحانه وتعالى عن الغنى وقالوا فقير فكيف بالذي عطر الله عن السمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والغضب والرضا والنزول إلى غير ذلك من الصفات والأفعال هؤلاء قبحهم الله عز لما قالوا يد الله نغلولا ولما قالوا إن الله فقر ونحن فكيف بالذي لم يجعل الله يديه الحقيقي يسيم ولم يجعل الله عز وجل سمعا ولا بصرا ومغفظ ذلك أن الله ما يسمع ولا يبصر ولا تكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا ولا إلى آخره هؤلاء إذا كانوا قد قدح الله عز وجل صميعهم وفعالهم ووقع بتعطيل بعض الصفات اللائق به سبحانه وتعالى ونسبوا الله عز وجل النقص في بعض الأحوال فكيف بالذي يمس النقص إلى هذا كله كألح والاتحاد فإذا كان الله عز وجل قد عابع على النصارى أنهم قالوا بأن الله حال في عيسى وهو شخص واحد فكيف باللذي يقول بأن الله حال في جميع المخلوقات على هالب حال في عيسى نبي الله ورسول الله ومصطفاء وهذا كفر وإعادة بالله لكن كيف باللذي يقول بأن الله حال في في جميع المخلوقات إذا الفرق هذه الأمة وقعت في أكثر مما وقعت فيه اليهود والنصارى وإن الله وإن لا يرجعون فاحذر أن تكون واحدة منهم وعريف أن نقول إن التفسير الحقيقي لقول سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم رضالدين أنه أوسع من اليهود والنصارى أوسع من اليهود والنصارى ولكن اليهود والنصارى على رأس أفراد هذا المعنى الموجود في المغضوب عليهم لليهود والضالين وهم النصارى وإلا كل من عرف الحق وكتمه وعمل فهو ومغزوب عليه وعلى رأسهم اليهود وكل من عبد الله على جهل بلا علم فهو من الضالين وعلى رأسهم المصارى فتأملوا كيف تنزعت فرق الأمة كل ضلال وقع على ظهر الأرض هذا من نافل حتى إبليس حتى إبليس ربما ترطاع عن بعض مقالتهم وشنائع مقالتهم وإن الله وإن إليه راجعوا نعم فوجد في الأمة من يقتضي بإبليس وجد في الأمة من يقتضي باليهود وجد في الأمة من يقتضي بالنصارى وجد في الأمة من يقتضي بكل ظلال وقع على وجه الأرض ثم لل 73 فرقة تنقسم gli Hammer 73 فرقة يعني 73 نوعا من الضلال إلا طبعا الفرقة الناجية إن شاء الله من الثلاثة والسبعين هي ناجية أما باقي الفرق الاثيلة والسعين فقد تقاسم الضلال كل فرقة فيها الضلال من نوع إيه معين. والضلال برضو في الفرق اخوان ضلال كلي خلي بالك يعني كل فرقة مشوى ده معنى جزئي ده الضلال في كل فرقة ضلال كلي ضلال كلي ولهذا الفرقة نفسها تنقسم الى فرق صغيرة تحت هذا الضلال كلي يتقاسمون فالخوارج فرق والشيعة فرق والمرجئة فرق انما دي معاني كلية اصول حام الله وما ذلك إلا لغلبة الجهل والهوى واتباع إبليس وعبادته من دون الله نعم. الذين قالوا إن الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تاكلهم نار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد تردد رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيح يخبر تعالى عن حال هؤلاء المخترين القائلين إن الله عهد إلينا أي تقدم إلينا وأوصى أن نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فجمعوا بين الكبد على الله وحصر آية الرسل بما قالوا من هذا الإشك المبين وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين بما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوا وما هذا فقد قالوا إفتا لم يلتزموه وضاطلا لم يعملوا به ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن اتاكم بقربان تأكلهم نار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تاكله النار فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم يا سبحان الله يا سلام جمال روعة يعني هؤلاء اخترعوا من عنده واصطروا على الله الكذب بأن, بأن الله سوف يرسل لنا الرسل وأننا لنؤمن بهذه الرسل حتى ياتينا بقربان تأكله النار الرسول اللي يأتي بقربان تأكله النار هذا الذي نستجى طبعا الله ما قال هذا اللهم ما قال هذا فافتروا على الله الايه الكذب وحصروا الايه التي ينبغي ان ياتي بها الرسول في هذه الايه ياتي بالقربان اذا ما ماشي يبقى هؤلاء اعتقدوا تمام اعتقدوا وام لو على الشر ام لو على الشر طيب ماشي مع هذا الافتراء والكذب هل طبقتم نفذتم ما, قلت ما قلتموه قد جاءكم رسل من قبل البينات وبالذي قلت فلما قتلتموه من كنتم صادقين جاءتكم ورصب بالنبي قلتم وقد اصطريتم بهذا لكن جاءتكم ورصب بالنبي فلما قتلتموه إن كنتم صادقين بل المسألة دامش مسألة ايه وعليه برضو اهل البدع في هذه الامة اعتقدوا على الشر وقالوا ربنا قصد بهذا كده ربنا قصد بالصفات كده ربنا قصد بهذا الشرع ثم هم بعد ذلك إذا جئنا لنحاكمهم حتى إلى باطلهم وجدناهم يتناقضون في الاستدلال بهذا الباطل نفس صنيع هؤلاء لأن الضلال واحد والانحراف ملة وحيدة أتواقعوا به؟ ما لهم قوم طاغون ده الطغية إذا تجاوز العبد حد فدون سبحان الله ألجعنا مش من برسول خالص؟ إلا رسول يأتي بقربان تأكلهما ربنا أذكت اللهم ما قال ذات أذكت ولكن لما جاءكم رسول أتى في النار بأكل قربان فعلى ما قتلتموهم مفيش فيك آل الضلبي حطرة القعد وحكمت إليه ولك ربنا عاوز كذ واخد بالك ويرجع يناقض نفس الذي إيه؟ قرره قرره ولهذا يلزم أهل البدع حتى بما قرروا لو تجي تفتش فيما قرروه تجد أنهم يخالفون ما قرروه وكل صاحب باطل إنما ينقض ما قرره لأن الذي قرره باطل وعليه فلا يمكن استقامة باطله مستحيل مستحيل ولذا لما تفتش في باطله تجد أن باطله, أن باطله يعود عليه اصلا وانت عارف ان الزمات أهل العلم أهل السنة لأهل الباطل من هذا النوع إلزمت كثير جدا يعني إلزمت أهل السنة مثل للأشعرة أنت أثبتت سبع صفات خلاص إلزمهم بنفس الطريق اللي أثبته بها سبع صفات أن يثبتوا سائر الصفات أو إلزمهم لهم إذا عصلتم سائر الصفات غير السبعة لكونها لكون يثبتها يقتضي ممثلة فإن إثبات الصفات التي أثبتتمها يقتضي الممثلة لاننا إذا أثبتنا أن الله متكلم وأن الله مريد وأن الله يصنع ويبصر فقد أثبتنا الممثلة لأن المخلوق يصنع ويبصر ويريد ويتكلم يبدي الزمان فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فقواعد الباطل قواعد لا تستقيم على طريق واحد هم يضعون افتراءا ويطالبون الناس بهذا الباطل ثم إنك إن حاكمتهم لنفس باطلهم وجدت عندهم التناقض الشديد ولهذا كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق المستقيم وهو الذي كلف العبد ان يساله ربه سبحانه في كل ركعات من ركعات صلاته يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زي اللي يقول هذا مثلا حكم طاغوت ماشي وهذا حكم كفر ماشي وهذه دوله كفر ماشي وبعدين بكرة اتلاقيه عمالي نازل, نازل, نازل يرشح نفسه ياخد مقعد في دولة الكفر هلا هي دولة كفر اصلا ودولة طغيان انت عايز تاخد مقعد ليه دولة الكفر والطغيان ابعد عن الكفر ابعد عن الطغيان ايه اللي مدخلك تناقض عجيب جدا تناقض عجيب يبقى انت بتقول دولة كفر وطغيان وترجع على الصدفة تقول احنا عاوزين مقعد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في دولة الكفر ايه وأتغى. ولا يشفى عليك نقول والله انا عايز اصلح ما انت عارف الاصلاح بكتر الايدي وانت ايديك مش كتير انت عشر ايدي خمستاشر ايد يعني انت داخل ومتيقل الف المية ان لن يسمع لك ثم لما دخلت كذبت ولا قضية من القضايا قلت فيها قال الله قال رسوله انما بالقلوم المادة الكفرية الضغطية التي تقولها انت فما في داعي للتناقض هذا ما في داعي التناقض يبقى دولة كف من فعش مقعد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا تعتبر شهيد على كل صندوق على كل صندوق شهيد من اجل ايه من اجل مقعدا فمن حصل مقعدا فقد نال جنة العرض والسماوات والارض نعم ثم ذشر رسول صلى الله عليه وسلم فقال فإن كذبت فقد كذب رسل من قبلك أي هذه عاده الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله وليس تكذيبهم لرسل الله عن تصور بما أتوا به أو عدم تديين حجه بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقليه والبرامين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما عليه من المحاسن العقلية ومنير أيضا للاخبار الصادقة فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وقفهم فلا يحزن كأمرهم ولا يهمك شأنهم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 وعدم بقائها وانها متاع الغرور تفتن بزخرفها وتخضع بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي منتقله ومنتقل عنها الى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت فيها هذه الدار من خير وشر فمن زحزحت اي اخرج عن النار وادخل الجنه فقد فاز اي حصل له الفوز العظيم بالنجات من العذاب الاليم والوصول الى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الايه أن من لم يرحبح عن النار ويدخل الجنة فانه لم يكن بل قد شقي الشقاء الأبدي واجتلي بالعذاب الثومدي وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أموذا مما أسلفوه يفهم هذا من قوله وانما توصفون ادوركم يوم القيامه يا سلام كلام جميل استدلال لطيف ودقيق فمن زحزحها عن النار الجنة قد فاز وما قال ان تفون ادوركم يوم القيامه كل الناس بده يختم تفون ادوركم يوم القيامه نعم فهذا في اشاره انه بعد الموت سيحصل هذا طرف من عذاب القبر ونعيمه حتى إذا كان يوم القيامة توفونا أجوركم يوم القيامة نعم. أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة وأما ما دون ذلك فيكون في البرزة بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا ولن ولمذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كما قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا إلى فرعون العذاب وقال سبحانه وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون طبعا السنة طاطحة بهذا السنة طاطحة بهذا ولو لم يأتي في القرآن نص واحد لا تصريح ولا إشارة إلى عذاب القبر فحسبونا ما جاءت السنة به في الصحيح في الصحيحين وغيرهما حتى كانت أحاديث ذلك متوتر معا لتولون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوضوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أدا كثيرا وإن تخبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يخبر تعالى ويرغاطب المؤمنين أنهم سيغتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض للافتئات في سبيل الله وفي ان من التكليف باعباء التكاليف الثقيله على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والاسر والجراح والامراض التي تصيب في نفسه او فيمن يحب وَلَتَسْمَعُونَ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ومن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا من الطعم فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة ثوارد منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخيط ليعلي درجاتهم ويتم به, به إيقانهم فإنه إذا اخبرهم بذلك ورقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم نعم فيكون في ذلك تسليه لهم لا لتبلغون في عمولكم وانتفوسكم ولتسمعون من الذين وتبتبعون قبلكم وانتشاط وانتشاط كثيرة وان تصبروا وتتقوا يعني لأن هذا هيحصل لكم كذا ولين صبرتم سوف يحصل لكم كذا يبقى أكبر تسليل لأنه يقال لك مثلا مثلا فتبتلت شيء من مالك الآن لكن أبشر مش مشكلة تحمل أخذ الشهر هنأخذ منك ألف جنيه لكن أخذ الشهر أنا أجيبك عشر تلاث جنيه هل هتحزن على أخذ الألف في أ للعشرة التي تنتظرها في آخر الشهر هذا والذي حصل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد خبر الرب سبحانه وتعالى وهذا الفرق الجوهري بينما عندنا وبينما عند الصحابة اللي عند الصحابة معاينة عاينوا خبر الله كإن واقع حقيقة يحصل إنما عندنا شوف مع آيات المفقى ومع آيات كذا ومع آيات على الجهاد ومع آيات على طلب العلم وأجر ذلك إلا أننا نظم يبقى الواحد اهون له أن تخرج روحه بدلا من أن يخرج ديناره أو إيه أو درهم ولو كان بما عند الله أوثق بما في يده ده ما بخت بأي شيء نعم ومنها انه اخبرهم بذلك لتتوصن نفسهم ماشي ومنها أنه بذلك لتتوصن نفسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعي فيهوم عليهم حمله وتخف عليهم مؤونته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنو به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله فإن ذلك من عدم الأمور أي من الأمور التي يؤدم عليها وينافس فيها ولا أخفق لها إلا أنذ العزاء والهمن العاليه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صدروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم من من لا يتحمل هذا تلأف التكليف وتلأف من أذى البشر الذين ينالونك بالسوء كل لحظ من يتحمل هذا إلا من فعلا جرد عمل لله سبحانه وإلا فكل ذات الشخص كما ضربت لكم مثلا من قبل اذا راح الواحد يخطب في مكان وبس واحد من مجموعه الناس تكلم واهاله بشيء يقول لا لن اتي هذه البلدة مره ثانيه ابدا ابدا ولا يتحمل الانسان في سبيل الدعوه شيئا مما تحمله ما تحمل الرسل واتباع الرسل في كل عصر من العصور نعم وإذ أخذ الله من ساقا الذين أوضوا الكساب لتبينونه للناس ولا تفتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبس ما يشترون لا تحت الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بنفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد وهذا الميثاق أخذ الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه او وقع ما يوجب ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل فأما المؤنفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله انتغاء مرضاك ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من اسم الكتمان واما الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شاءاهم فنبذوا هذه العيوز والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق واظهروا الباطل تجراوا على محارم الله وتهاونوا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمن قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيره من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون لانه أغطس العرب والذي راضبوا عنه وهو أبيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب أجلها فلم يختاروا, فلم يختاروا الدين الخطيب ويترك العالم النتيج إلا لسوء حظهم وهوانهم وظاوهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له فلم يختاروا إيه إيه الدين وقد يربي الدين يعني دينهم هم ومسلتهم هم فقد يطلق الدين ويربيه سدين الشخص نعم ثم قال تعالى لا تحتسبن الذين يفرحون بما أتوا إن القبائح والباطل القولي ثالث ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا اي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه فجمعوا بين سامي الشر وقوله والفرح بذلك ومحبه ان يحمدوا على سامي الخير الذي ما فعلوه فلا تحت انهم بمثابه من العذاب يعني جمع بين عمري بين الفرح بما اتنا القبائح وبين محبة الحمد بما لم يفعلوا من الخير فجمعوا بين الأمرين القبائح فرحوا بها التي أتوا بها وهذه لا يفرح بها وأيضا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهذا شأن المنافقين والعياذ بالله نعم فلا تحسبنهم بمكازة من العذاب أي بمحل نجوة منه وسلامة بل قد استحقوه وتيسورون إليه ولهذا قال ولهم عذاب أليم ويدخل في هذه الآية التعينة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقاضوا بالرسول ودعموا أنهم المحققون في حالهم ومقابلهم ودعموا أنهم المحققون في حالهم ومقابلهم وكذلك كل من اتبع بدعه قوليه او خاليه وفرح بها ودعا إليها وزعم انه محق وغيره مثقل كما ملواكه من اهل البدع ودلت الايه بمفهومها على ان من احب ان يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق اذ لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعه أنه غير مزمون بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله انه يجزي بها المحسنين في الأعمال والاقوال وأنه جاز بها صواق خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان في الاخرين وقال سلام على نوح في العالمين إنا تجاهدناذ المحسنين وقد قال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما وهي من نعم الباري على عبده ومن من التي تحتاج إلى الشكر نعم عن ممنوع الإنسان أن يحب أن يحمد ما لم يفعل هذا ممنوع وأيضا إذا حب أن يحمد ما فعل <تصفيق> على وجه الرياء والسمعة فهذا أيضا ممنوع تبقى صورة وهي ايه وهي أن يحب أن يحب أن يحمل بما فعل لا على وجه الرئيس والسمعة السمعة لكن إن اثنى عليه الناس فيعلم من هذه من عاجل بشرة فيسمع مثلا ثناء بنفسه أو يبلغ ثناء الناس وهو حريص على ألا يرغب فيما عندهم وأن لا يتعلق قلبه فيما عندهم بل يعلم أنه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه لما حقق الشريعة وقام بها كالثناء على العلماء وأهل العلم الذين يعلمون الناس فإن من العلماء من قد يسمع هذا ومن العلماء من قد يشر هذا ومن العلماء مثلا من قد يؤلف تأذيفا أو كذا فينتفع به خلق كثير تنزل الطبعة العشرون الطبعة الثلاثون فيفرح عن الناس إيه أخذوا علمه واستفادوا من علمه وأثنوا عليه بذلك هذا شيء يقع في القلب لا دخل لك فيه فتحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعل لك لسانة فضق في الناس ولسانة السماء في الناس لكن لا تحرص عليه ولا تطرق من الشريعة ما تطرق من أجل أن يقتنع الناس عليه أو يكون الدفع فعلك هو هذا يبقى عندنا ثلاثة, ثلاثة صور سورة ثانية مذمومتان وصوره لا حرج على الإنسان بها أما المذمومتان فيا ان يحب أن يحمد بما لم يفعل اثنين أن يحب أن يحمد بما فعل لكن على وجه رياض السماء ثلاثة أن يحصل له ذلك من غير حرص فيحبها لا من فينا اللي يحبش ان الناس يصنع عليه مثلا كل لسان وكل لسان عليه في الناس ويحب ان الناس ينتقصونه ويؤذونه ويتهمون في عرضه من اللي يحب هذا بالعكس الانسان اذا وجد الناس يصبون ويشتمون وكذا فان ذلك يؤذيه حتى ما يصبر على هذا ان كان يعني في ذات الله الا اولو العز لا ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير هو المالك, المالك للسماوات والارض وما فيهما من سائر اصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدره وبديع الصنعه فلا يجتمع عليه منهم احد ولا يعبده احد ماشي, ماشي هنخلص، هنخلص على إمران إن شاء الله. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض وصلات الليل والنهار لآيات للقلب الألف. الذين يقرون الله ثيامه وقرؤه وعلى جنوبه. ويتكرمون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته للظالمين بالانصار ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتربنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تهدنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد يخبر تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لأولي الألباب وفي ظل ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها وادام قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعونها وذلك لان فيها من الايات العديده ما يبلغ الناظرين ويغنع المتذكرين ويجد الافئده الصادقين وينبه الوعوده النيره على جميع المقالب الالهيه فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا ان يحصره ويحيط بضعفه وفي الجمله فما فيها من العظمة والسعه وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من الإحكام والإقصان وذبيع الصنع ولطائف الثاني يدل على حكمة الله ووضع الأشياء مواضعها وسعه إذنه وما فيها من المنافى للخلق يدل على سعه رحمه الله وعموم فضله وشمول بره وقلوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق الخلق بصالحها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وان لا به سواه مما لا لملوك نفسي ولا لغيري متقارب درة في الأرض ولا في السماء. وخلق الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل الأدب، وهم أنبل يقول، لأنهم المنتفعون بها. الناظرون إليها يقولون لا بأبصارهم. كمن تفعوا الآيات الشرعية، فيحصل النفع بالآيات بقسميها الشرعية والكونية. ولا يحصل الانتفاع بالايات الكونيه الا لمن حصل له الانتفاع بالايات الشرعيه والا فالكفار الجاحدون يرون ايات الله أمامهم تبين عظمه الباري سبحانه ومع ذلك هم اجحد الناس لها ما. ثم وصفوا للالباب بانهم يذكرون الله في جميع احوالهم قياما وقعودا وعلى الوظيم وهذا يشمل جميع انواع الذكر بالقول والفعل، ويدخل في ذلك الصلاة قائما، فإن لم يتطأ فقاعدا فإن لم يتطأ فعلى جنب وليس على طريقة هؤلاء الصوفية الذلال الذين يرقصون وتمايلون في ذكرهم ويستدلون بهذه الآل يذكرونها قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتميلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإنه, فإنه اولا لم تكن هذه الصفة واردة وثانيا أن نفس الذكر الذي يذكرون الله به غير وارد فانهم يتميلون وارقصون بذكر الله الله الله أو هو هو هو وهكذا وهذا غير وارد فلا صفة الذكر واردة ولا صفة الفعل ايه واردة وإنما المراد قياما وقعودا وعلى جنوبهم الأذكار التي تكون مع الإنسان في كل احوال كما قالت عائشة الحجاج عند مسلم كان رسلنا ميطلوا على كل أحيان، فعندنا أذكار نوم وأنت على جنبك لك أذكر في أذكر نوم، وعندنا أذكر قعود حينما تأكل وتشرب، وعندنا أذكر قيام حينما تصلّي وهكذا، فبذكر الله الملازم لك في كل أحيان. عندنا أذكر وأنت قائد، عندنا أذكر وأنت قاعد، عندنا أذكر وأنت نائم، فتذكر الله سبحانه وتعالى على كل حد هذا في الأذكار التوضيحية. إنما في أفكار المطلقه فلي تكون معك في كل حال تكون معك في كل حال فأنت على كل الأحيان تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم إلا القرآن فقد اختلف العلم في ذكر لا عز وجل ذي الجنوب أما غير الجنوب فانه يذكر أيضا الله بالقرآن أما ذكر غير القرآن التسبيح التحميل التكبير التهليل فسواء كنت جنوبا أو سواء كنت في معدن حدث اصغر أو اي شيء فانا اتذكر الله سبحانه وتعالى على كل الايه الاحوال والاحيان نعم ونهم يتفكرون في خلق السماوات والارض هل يتدبرون بها على المقصود منها وجل هذا على ان التفكر عباده صفات اولياء الله العارفين فاذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعطمنا من السيئات وتوسطنا للأعماد الصالحات لننال بذلك النجاة من النار ويتضمن ذلك سؤال الجنه لانهم اذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنه ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله باهم الامور عندهم ربنا انك من تدخل النار فقد اقبلته اي لحصولي على السخط من الله والملائكه واولياء ووقوع الفضيحه التي لا ووقوع الفضيحه التي لا نجاة منها ولا منقذ منها ولهذا قال وما للظالمين من امصار ينقذونهم من عذابه وفيه دلاله على انهم دخلوها قبل نعم وليس ب التقدير المحض الخالي عن السبب ولهذا جاءت الصلاحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما بقي في الجنة فضل بعد دخول من شاء الله عز وجل من عباده أن يدخلوا الجنة بقي فضل فماذا صنع الله سبحانه خلق خلقا وانشا خلقا وادخلهم الجنة لأنها رحمة سبحانه وفضله وفضله سبحانه وتعالى واسع يؤتي من يشاء، ولما بقي في النار فضل هل أنشأ خلقا وادخلهم النار بغير عمل أم ماذا صنع؟ وضع الرب سبحانه وتعالى قادمه هو فانزوى بعضها إيه إلى بعض لأن الجنة دار عدله دار فضله ولأن النار دار عدله فلو أنشأ الله عز وجل خلقاً فأدخذهم النار بغير عمل بغير سبب لكان ظلماً إنما لما يمشئ خلقاً ويدخلهم من الجنة بغير عمل هذا محض فضله سبحانه وتعالى هذا محض فضله سبحانه وتعالى ولا نستدل لبداً والخلاف الله أنشأ خلقاً وادخلهم للجنة فبغير عمل فيدل هذا على إنه آه... لا يلزم العمل نقول هذا استدلال إيه؟ باطل ولهذا شوف كلام الشيخ رحمه الله تعالى عميق جدا في قوله فقيم عذاب النار ماذا قال قال بأمطة عصمنا من السياحة وتوفقنا الأعمال الصالحات لنال بذلك النجاة من النار فإن النجاة من النار تحصل بهذا تجنب السيئات وفعل الايه وفعل الطعاد نعم ربنا إننا تمعنا من نبيا ينادي للايمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويراضبهم فيه في أصول وفروعة فآمنا اي اجدناهم مبادره وتارعنا إليه وفي هذا إخبار منهم لمنة الله عليهم وتبجهم بنامته وتوصل إليه بذلك أن يغفر بنوبهم ويكثر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات والذي من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالامان التام وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخلق وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات لازم رأينا فيها الخير لا يكون من uno المتقين انسان متقينا چلا كيف هذا اصل هذا هو له دفع في القرآن ولا في السنة هن رأينا ايمانا بالعمل هن رأينا برا بالعمل هن رأينا تقوى بلا عمل هن رأينا صدقا بلا عمل هن رأينا اخلاصا بلا عمل انتي تقول هذه انطلاع بالعمل من اين일 والعدام هذا العمل الدول عن العظام هذه الصفات ننتبه يا أخوان القضية مش قضية في عمل شوارع وعمل كذا القضية تحقيق لمعنى الإيمان في الشرع ينبغي نحن نقول ونقف عند معنى الإيمان في اللغة هو التصديق ولا مش التصديق وفاقة في اللغة لكن الإيمان الذي طلبه الله منا في الشرع ما هو كل الأوصاف التي احبها الله ووصف بها عباده في القرآن وصفها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كلها قائمة على هذا في بار بدون عمل في محسن بدون عمل في صادق بدون عمل في طاق بدون عمل في متصدق بدون ما أبدو المال نقول هذا متصدق لا يمكن قط مستحيل في دخول الجنه بالعمل مستحيل تلك الجنه اورثتموها بما كنتم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هذه اماني وغرور يغتر بها من لا فقه له ولا فهم نعم ولما ذكروا توثيق الله لهم بالايمان وتوسلهم به الى كمال النعمه سالوه فوق على ذلك وان ينجز لهم ما وعدهم به على السنه رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الاخره فإنه تعالى لا يخلف الميعاد فاجاب الله دعاءهم وقتل تضرعهم فلهذا قال فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وقولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كشفرن عنهم سيئاتهم ولو دخل النهم جنات تجري من تحتها الأنهار سيرابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أي أجاب الله دعاءا دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال إن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أمسى فالجميع فالقوم تواضع مالهم كاملا وقَرَمُ واللي ما عمل ضايع أصلاً الله ما يضيع أجر من أحسن عمله هو اللي ما عمل هذا ضائع نعم بعضهم من ضاع أي كلهم على حد سواء في سوالف وعِقاب فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واغفروا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الايمان والهجره ومفارقه المحبوبات من الاوطان والاموال طلبا لمرضاه ربهم وجاهدوا في سبيل الله لو كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجليل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب مما, مما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد نعم من أراد ذلك فليصبه من الله بطاعته لا بترك طاعته اللي عنها تقرب ما بما يقدر عليه العبد من الأعمال تتقل الله ما استطعته وليعلم أنه يوما تكفر سيئاته فتكون بما عنده من أعمال إن الحسنات يذهبن السيئات نعم لا يقول انك الذين كفروا منه اما الاحوال والنصوص التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى يقبل بلا عمل فلاحوال لا تقضي على الحال العام وتنزل المنازل الخاصه كحديث الذين ياتون في اخر الزمان حيث لا يضرم صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا كذا فيقولون كلمه هذه تنفعهم لانها الاسلام هي الايمان ما عندهم صلاه فرطوا فيها ولا عندهم صيام فرطوا فيه انما ما عندهم من هذه الكلمه قد قاموا بها أو حال الرجل الذي ياتي بلا إله الله وخطاش صحائف سيئات كلها فان ذلك محمول أيضا على مقام مقام توبه عظيم ومقام صدق رفيع قال لي تلك الكلمه قبل ان يموت ولكنه مات ولم يثبت من العمل وانما حملا على ذلك النصوص الشرعيه والجمع بينها كما هو السبيل الى السنه والجماعه لأنك لو قلت بان هذا الرجل بمجرد القول قالها فقد ور... نجا وحصل ذلك فقد ورط نفسك انواعا من التوريطات أولا ليس عند الرجل عام القلب فيما يظهر من النص وثانيا فإن هناك من يدخل النار وقد قالها فكيف ينجو من قالها فقط ويولك الله عز وجل ويعذب الله من قالها وأضاف إلى ذلك العمل لأنه كان يصلي ودخل مستحيل طافعا يعني اللي هيقولها بس تطيص صحائف وسيئات واللي يقولها ويصلي ويأتي بالأركان يدخل ازاي الكلام يبقى تورط نفسك فأسلم لك أن تفهم النصوص فهمار السنة والجماعة في الجمع وحمل النصوص على معنى لا يحصل به تعارض بين النصوص نعم لا يغرم أنك تطلق الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مقام جهنم وبرس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار غاربين فيها نزرا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وهذه الآية المقصود منها التفلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعوهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب والمجزات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليهم طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر وقد رأيت ما تقول إليه واما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤث وسده وعناد ومشقة لكان هذا بالنسبه الى النعيم المقيم والعيش الكريم والسرور والحضور والبهجه نذرا كثيرا ومنحه في صوره انحنى ولذا قال تعالى وما عند الله خير للاجراء وهم الذين مرت قلوبهم فغرت اقوالهم واقاعدهم الله يا سلام شوف الأبرار نيل التفسير الشيخ سعد بن لا يفسر اللفظ في موضع بمعنى ثم يثبت عليه الاخر التفسير لا وانما يظهر لو في كل موضع معنى لازم من هذا المعنى الذي فسر به يذكره يعني مر معك الابرار كم مره كثير جدا في كل موضع تجد الشيخ يضع ايه معنى زائدا معنى جديدا مجليا من لازم المعنى الأول ودي التفسير الشيخ فعل رحمه الله تعالى فمن الأبرار هنا قال الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأسابهم البر الرحيم من بره أجر عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما لأن إذا دا بر القلب برل العمل والقوز إنما الجمعة يقول لك العمل في القلب أم حاجة القلب أم حاجة القلب صحيح فعلا إيه والله يا أخوان أم حاجة القلب والاصل القلب والاعمال ده عن القلب بس ليش معناها فرع مالوش لازمة لا لأن هذا الفرع دليل على حياة القلب وعلى وجود العمل في القلب ولهذا قال السنة والجماعة بقاعدة تلاثم بين الظاهر والباهر وده مفيش اشكال نحن نقول الاصل القلب طبعا هو الاصل القلب في احد قال ان الاصل القلب القلب الاصل هو القلب لكن ان القلب إن عظم الإيمان في القلب عظم الفرع وهو عمل الجوارح ولهذا ما أقول قاعدة تلازم ضعف مع ضعف كمال مع كمال بعدام مع انعدام ألينا في الجسد المضاي إذا الصلحة الجسد كله وإذا فازت الجسد كله لأن بعض الناس يفرح بالعبارات ومتيجة على الإسلامة بعض العلماء إن هذا أصد فرع وإليك بس خلاص هذا بقى شوف هذا الأصد فرع ويزعم إنه الإيمان إنما يزول بذول الأصل إنما الفرع كذلك يكون هذا الأصل الذي هو في القلب الذي هو القلب هذا الأصل في دليل عليه هذا الدليل وهو عمل الجوارح الذي لا يتخلف قط ما تخلف عن عمل إيه القلب بالعكس قد يوجد عمل الجوارح ويتخلف هذا ما في القلب كالمنافقين. وجد عندهم عمل جوارح لكن تخلف عندهم التصديق وعمل القلب لكن إذا وجد هذا الإيمان في القلب حتما يقينا انعكف على الجوارح ولهذا قال سبحانه إنما يأمر مساجد الله من من آمن بالله واليوم الآخر وقامت صلاة وتنزل الكتب ومن يخشئ لله معنا وما عند الله خير للأبرار وإن من, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين إن لله لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا أولئك لهم أدرون عند ربهم إن الله سريعا حسادا يا أَيُّوَا الذين آمُوا اصبروا وطابروا ورابطوا يَتَّكُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ قد يقول قيل احنا نقول اندي تذكر عن ما لها كل آيات القرآن كل ما تيجي حاجة نقول عمل عمل عمل لا والله يا اخواني احنا مش نصخرين بس هو ده الإيمان أصل هو ده الأصل يعني الخارج عن هذا الأصل احنا ما ندري دليله فعلا أنت تستطيع أن تفسر كل آية في القرآن بما ما نقوله الآن فعلا انت عاوثوا ليه كل اهل يا أيها الذين منصدروا وصابروا ورابطوا وتقوا الله هل على جند هذا النذال الذين امنوا بموجب بالإيمان عندهم الإيمان اللي هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح يدل عليه اصبر وصابر على أي شيء تصبر وتصابر وترابط وبأي شيء تحصل التقوى وبأي شيء يحصل فلاح ولهذا قال الاجور في الشريعة انظر رحمكم الله هل ذكر الله الإيمان إلا وقد قرنه بالعمل هو الإيمان والعمل هو الدين كله ما أنت فقره هو الدين كله فعل أوامر اجتماد نواه تصديق أخبار وثم تكلمت ربيك صدقا وعدلا صدقا فين في الأخبار وعدلا فين في الأحكام هذا القرآن كله إما خبر عن الله عز وجل والخبر عن الله والإيمان بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته لا يكون ايمانا حقيقيا إلا إذا أتلم إلى العمل ولذا ما خاف الله من قصر في العمل لكن الخوف يختلف فلا يزن ذنح من مؤمن لو كان مؤمن الإيمان الكامل بان الله يطلع عليه ويراه ما زنى لكن هل يكون كافرا لا ما يكن كثيرا ما حصل عندنا نقص من الإيمان بقدر هذا لقدر نقص الخوف الذي عنده إذن المسألة مش بسألة نحن يعني تسخير كل آية أو نحن بنتعسف في هذا مش تعسف الحاجة هذا هو يعني لما الشيخ يقول الأبرار الذين برط قلوبهم فبرط أعملهم وأقولهم تقول إيه غلط مش غلط ولما نقص عند هذا المعنى يبقى تعسف خلاص ماشي. شلونا الآيات هذه والتفسير هذه والسنة هذه وكل أقوال اهل العلم في هذا كتب السنة عشان نتكلم مرة حديث بدون, بدون كلام في الإيمان ده أعظم لفظة في الدين لفظة الإيمان زي ما قال لكم الإسلام في المختصر الكبير ما أحال الله على اللغة في الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والظلم والفسق هذه أبدا فقط لنتعبد الله لغة وهيقول في الإيمان بس لا لأي يقول في الإيمان في اللغة يعني التظريق قال لا هو أنت عبد للغة ولا عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى بالإيمان الشرعي قال الآن احنا نقل الناس بصلاة معناها الدعاء ولا بصلاة مفتاحة بالتكبير مختتمة بالتسليمي نتعبد الناس بصلاة لغة ولا بصلاة شرع يا إخواني يبقى نتعبد الله بإيمان شرعي ولا بإيمان لغوي أما والله امر عجيب والله أمر عجيب فلهذا كل آية في القران ليدل على هذا الامر الذي ثمر من الثمار في بيوت الأدماء الله ان ترفع ويذكر فيها سبحوا له فيها بالغدو مين رجال صفاتهم لهاتلين تجارات ولا بيون عندك ذا واقام الصلاة والزكاة الزكاه اللي حركهم لهذا تبقوا الخوف عمل إيه يبقى لما في خوف من هذا اليوم أقمر إيه أقمر رجالا يذكرون الله سبحانه وتعالى في بيوته التي آدمها ان ترفع قل ان كان اداؤكم وابنائكم واخوكم وزوجكم الى اخره حب اليكم الله ورسوله وجدا في سبيل فتربصوا يبقى وجود محبه الله تقصد تقديم هذه المحبه على محبة الله على كل هذه الاشياء فما يتصور عمل قلب بلا ثمره محبه دليلها خوف دليله رجاء دليله انابه دليلها توكل دليله ولا نعلم ان هذا المعلم في القلب هي الاصل لا احد يخالف ذلك لكن هذا الاصل يسلم الى ايه يسلم الى رجل بقي ظهره كله لا يسجد لله سجده ولا يصوم يوما ولا يدفع زكاه ولا حج لبيت ما الحرام ولا يفعل شيئا من هذا هذا لا يكون الا مع زنضقه في القلب لا مع ايمان صحيح زي ما الشيخ الاسلام وإذا ما احنا لا ينبغي ان نخالف فيه اصلا ولا نتكلم فيه ولا ندخل صفصطة يعني ما السلام عليكم أي وإن من اهل الكتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل اليكم وما أنزل إليهم وهذا هو إيمان الناس لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار ناسعا فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجد للانقيام لأوامله ونوامله والمقوط عند حضوره كمان برضو ولا ايه ولا نعديها ولذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار ناسعا طيب فإيه يا صلاح أحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلال ده عمل ايه يا صلاح يا أخوي الله يصبحك صح صح يا صلاح فين اللهم فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلال ده عمل ايه طيب سكت الشيخ ولا قال ايه قال الموجب ده ثلاثم لا ينفك الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدود وعلى قدر ما تكون الخشفه على قدر ما يكون الموج الموجب قوي المعنى القلب قوي يبقى الموجب قوي ضعيف ضعيف منعزم منعازم زي ما قال حفظ حكم في معارج القبول اللي كل البشر درسينه إلا الناذر اليسير قال ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فإنما عنو بذلك لم يعنو بذلك التصديق المجرد المجرد وإنما التصديق الإذعاني المستلزم لإنقياد ظاهرا وباطنا اللي كرفس يا إخوان ود كرفس الله يستحقه يبقى قال هنا ولماذا لما كان يملوم عاما حاطقيا صار نسيان فحدث أن خشى الله يوقف ضعهم لجلاله الموجب للإنقياد لأمري وأنا وهي والوقوف عند حدود ولهذا أنا بقولك بدون تعسف. أنت يعني لما هتقول هذا هذا ليس تعصفا هذا. هذا هو لكن قد يقول لك أنا مش بخالفك في كده بس إحنا بنقول هو إحنا بنقول آه ده بيوجب الإنقياد بس إحنا بنقول عند عدم الإنقياد يبقى عدم الإيمان نقول آه يقول لا نقول له ما الدليل طالما أنت بتقرر واحد زائد واحد يساو اثنين احنا متقررين اهو والواحد يدوا يساوي اثنين مفيش خلاف بينه الان لما تقول واحد صفر يساوي اثنين انعدام الواحد الثاني ده يترتب عليه ايه انعدام الاثنين انت عاوز تثبت الاثنين مع انعدام الواحد دي ايه بالمعنى الباطم ولا بايه زي احد الاوقاف كان بنصف في, في بلد جنب المحلة فبيقول ان اتصلت على ايه, إيه لجنة الفتح فبقول لهم سيدنا البصيري سيدنا البصيري بيقول ايه فان من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوحة طبعا بقول سيدنا البصيري فاذاك كلمت واحنا نعرف ان من هنا للتبعيد وقلوهم يعني كده يعني من جود النبي الدنيا وضراتها والأخر ومن علومه علم اللي هو دا ده بعض ده نعمل ايه فقالك اجابوني فقالوا ده يعني شعر طبعا وهنا يعني المعنى في بطن الشاعر واصلي وقبل ولا اي حاجة وخلاص وقسلت لايه السماح فأشياء لا تعقل يعني خلاص إذا احنا قررنا واحد واحد سوى اثنين خلاص يبقى لا يمكن الاثنين تكون الى نتيجة واحد زائد واحد هذه معروفه نعم وهؤلاء اهل الكتاب والعلم على الحقيقه كما قال تعالى انما يخشى الله بما بين العلماء ومن ثمن خشيتهم لله انهم لا يشترون لايات الله ثمن قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل اهل الانحراف الذين يحكمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا الدون عن الدين والوقوف مع بعض حضور النفس السفرية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوض من الدنيا والآفرة فآتوا الحق ودينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل وحذروا أو حذر نعم عن الباطل فأتادهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجديد والثواب الجميل وأقضرهم بقربه وأنه سريع شفاك فلا يتبطئوا ما وعدهم الله لان ما هو آت محقق حصوله فهو قريب ثم حظ المؤمنين على ما يوصلهم حضهم حب. حب المؤمنين على ما يوصلهم الى الفلاح وهو الخلود بالسعاده والنجاح وان الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر, لزوم الصبر. الذي هو يحصن النفس على ما تكرهه من طرف المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الاوامر الثقيله على النفوس فامرام بالصبر على جميع ذلك والمصابره هي الملازمه والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومه الاعداء في جميع الأحوال والمراطه صبر يعني فعل مشترك بين المصابره فيها منازع وفيها كذا ولذا قال ومقاومه الاعداء فالمصابره فيها الملازمه والاستمرار والمقاومة غير الصبر فالمصابره فيها معنى زائد عن الايه عن الصبر الصبر ان تلزم المصابره ان تقاوم وان تستمر نعم والمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف الوصول العدو منه وأن يراطبوا أعداءهم وأن من الوصول إلى مقافدهم لعن لهم يفلحون يهجزون بالمحبول الديني والدنيوي والأخروي وينجون من عقلنا المكروه كذلك وده معنى الفلاح فالفلاح يحصل بالأمرين دائما كده العلماء يفسرون الفلاح بكده حصول مرغوب ودفع مرهوب الفلاح إنما يحصل بأمرين بحصول مرغوب ترغبه وهو الجنه ودفع مرهوب ترهبه وهو النار فاذا حصل الانسان ما يرغب ودفع عنه ما يرهب فقد حصل له الفلاح نعم فعلم من هذا انه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابره والمرابطه المذكوره فلم يفلح من أفلح إلا بها ولم يفد أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين قالوا بلسانهم فقط من المؤمنون الذين يصلون خاشعون والذين هم عن لهم يرضون والذين هم بالزكاه فاعلون والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمنون غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العازون والذين هم لأمانتهم وعاديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون حولهم المؤمنون الذين يجمعون بين القول والعمال الذين أتوا بالإيمان كله ولكن يتفاوت المؤمنون في منازلهم في درجاتهم على حسب تفاوتهم فيما به من اركان الإيمان نعم والله الموافق ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تفسير صورة آل عمران والحمد لله على نامته ونساله تماما النعمه الحمد لله وكان الفرغ منها يوم الأحد الموافق السادس من شهر شعبان لعام 1420 واحد من ثلاثين من النبي صلى الله عليه وسلم